بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في الأدلة التي أقيمت على استحالت الحصه الموصله ان يختص الوجوب بالحصه الموصله واول دليل ذكرناه كان عباره عن لزوم التسلسل ولزوم التسلسل قلنا له تقريبا التقريب الأول للشيخ النائني رحمه الله فقد بحثناه وقلنا أن هذا التقريب غير صحيح التقريب الثاني هكذا ينقل أستاذنا رحمه الله يقول وجوب الصلاة يترشح منه وجوب غير على الوضوء خب هذا واضح أن وجوب الصلاة يؤدي إلى يترشح منه بناء على الإيمان بالوجوب المقدمة إن آمن طبعا هذا هم سنبحثه في محله إن شاء الله أنه هل أن المقدمة واجبة وجوبا غيريا أو لا لكن فعلا بنينا على أن مقدم واجب وجوبا غيريا فيترشح من وجوب الصلاة وجوب غير على الوضوء وهو يتعلق بالوضوء لا على الإطلاق كل وضوء لا بل يتعلق بالوضوء المقيد بالايصال إلى الصلاة فالواجب الغيري مقيد بالصلاة فتكون الصلاة قيدا في الواجب الغيري فصارت مقدمة مقدمة مقدمة يعني الصلاة هي صارت مقدمة الصلاة التي هي واجب نفسي صارت مقدمه مقدمة للواجب الغير لأن الواجب الغيري الوضوء المقيد بالايصال إلى الصلاة فالصلاة أصبحت طيلا للوجوب الغيري فتحولت الصلاة إلى واجب غيري هذه الصلاة التي هي واجب النفسي ضمن صارت واجبا غيريا لأنه صار مقدمة المقدمة مقدمة وضوء المصل فيتعلق بالصلاة التي هي واجب نفسي وجوب غيري وأصبح الوضوء ذا المقدمة خب هذا الصلاة وجو لها وجوب غيري صار مقدمة ذو المقدمة ذو المقدمة الوضوء صار يعني انغربة الآية الوضوء صار ذو المقدمة والصلاة صار مقدمة واصبح الوضوء ذو المقدمة بالنسبة للصلاة وكان الوضوء قيدا في هذا الواجب فيترشح اليه مره اخرى وجوب غيري هذا الوضوء صار قيدا في هذا الواجب وهو الصلاه فيترشح اليه مره اخرى وجوب غيري مرة اخرى يترشح الى الوضوء وجوب غيري مرة اخرى باعتباره صار مقدمه لهذا الصلاه وهذا الوجوب الغيري ايضا متعلق بالمسلم وهذا الوجوب الغيري ايضا يتولد منه وجوب اخر لا منه وجوب وجوب آخر غيري على الوضوء وهكذا إلى أن تتسلسل الوجوبات الغيرية المتعلقة بالوضوء هذا هو المقدار المذكور في الكتاب أنا لتوضيح الفكرة بدأت أقارن بين التسلسلين يتوضع الفكرة حتى يتضح الفكرة بشكل جلي. في تقريب الشيخ النائمي كانت فكرة التسلسل هذا هم بالفكرة التسلسل يعني يقول الوجوب الغيري يتعلق بالوضوء يتعلق بالصلاة و... و وينتقل إلى الوضوء فالوضوء هم واجب غيري هذا الوجوب الغيري أيضا يتولد منه وجوب غيري متعلق بنفس الوضوء وهكذا الفرق بين التقريب الأول الذي كان للشيخ النائم وبين هذا التقريب هذا أن التسلشل في التقريب الأول كان عبارة عن أن التسلسل في التقريب الأول كان في الحصول على ذات المقدمة وقيد الإيصال كان يفترض أنه المقدمة الموصلة تنحل إلى ذات المقدمة وقيد الإيصال وعندئذن بهذا نحصل مرة أخرى على مقد... على مقدمة ذاك هم ينحل إلى ذات المقدمة وغيد الإيصار والآخر إلى... إلى أن نصل إلى مكان لا نفترض عدم الانحلال ولهذا قال الشيخ النائني إذا تصل إلى مرحلة تفترض عدم الانحلال من أول قل التسلسل في التقريب الاول كان عباره عن ان التسلسل في ذلك التقريب كان في الحصول على ذات المقدمه وقيد الانحصار وقيد الايصال من الان الى ما لا نهايه له ولكن في هذا التقريب عباره عن الوجبات الغيريه التي تفرض على الوضوء الى ما لا نهايه له هناك وجوبات غيرية تفرض على الوضوء اولا الصلاه هي صارت واجب غيري عندئذ الوضوء هم واجب غيري عندئذ هم ذاك الواجب الغيري واجب غيري الى ما لا نهايه له هذا هو الفرق بين هذا التقريب وذاك التقريب يقول استاذنا وهذا التقريب أيضا غير صحيح لعدة إرادات الإراد الأول ما سوف يأتي إن شاء الله من أن المقدمه المنصلة بلا أن على القول بها لا ينحصر معناها في أخذ التوصل إلى هذا المقدمة قيداً للمقدمة دفاية تصبح المقدمة مركبة من ذات المقدمة والإيصال لا ينحصر تصوير المقدمة الموصلة في هذا فلتصوير المقدمة الموصلة تقرب آخر طبعاً هذا تقرب الآخر الآن ذكر هنا ما ممكن يشرح ذلك في شرح ذلك يأتي في المستقبل لكننا الآن نشير لكي لا يكون نكون صفر الكاف نشير إلى كلمة نشير إليه نشير إلى ذاك التقريب الذي أو ذاك البيان الذي سيأتي في آخر البحث نشير إلى ذاك de voorgestelde al nu. Voorgestelde conclusie. De voorgestelde conclusie. De voorgestelde conclusie. De voorgestelde conclusie. De voorgestelde conclusie. De voorgestelde conclusie. De voorgestelde conclusie. De وايضا يقول استاذنا ان هذا يصلح ان يكون جوابا للوجه الاول ايضا يعني هذا الجواب الذي ذكرناه لهذا التقليب الثاني يصلح ان يكون جوابا للتقليب الاول هم فان هذا يقطع التسلسل إذا عرفنا أن المقدمة المصولة أفصل ليست مركبة من ذات المقدمة والإيصال ينقطع التسلسل من أول يقضع التسلسل بكلام معنيه سواء بالمعنى الذي قاله الشيخ النائمي أو بهذا المعنى أم أنا لا أعرف هل وفقت للشرح أو لما أدري إن وفقت فأنا الله وإن لم أوفقت Salve, ala Muhammad ala Muhammad.